بسم الله الرحمن الرحيم والصفات صفاء والزاجرات زجراء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 هذا يوم الفصل الذي كنتم به تكذبون أحشر الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله فاهدوهم, فاهدوهم إلى صراط الجحيم وقفوهم إنهم مسؤولون ما لكم لا تناصرون بل هم اليوم مستسلمون وأقبل بعضهم على بعضين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 وماركوا آلهتنا لشاعر مجنون بل جاء بالحق وصدق المرسلين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 ون اذالك خير نزلا ام شجره الزقوم ان جعلناها فتنه للظالمين انها شجره تخرج في اصل الجحيم طلعها كانه رؤوس الشياطين فانهم لاكلون منها تمالئون منها البطون ثم ان لهم عليها لشوبا من حميم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 وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَى مُوسَى وَهَارُونَ وَنَجَّيْنَاهُمَا وَقَوْمَهُمَا مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ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 وإن إلياس لمن المرسلين إذ قال لقومه ألا تتقون أتدعون بعلا وتذرون أحسن الخالقين الله ربكم ورب آبائكم الأونين فكذبوا فإنهم لمحضرون إلا عباد الله المخلصين وتركنا عليه في الآخرين سلام على إلياسين إن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 Al-Fatiha. <laughs> قطين وارسلناه الى 100 الف او يزيدون فامنوا فمتعناهم الى حين فاستفتين الربك البنات ولهم البنون ام خلقنا الملائكه اناثا وهم شاهدون الا انهم من افكهم يقولون ولد الله وانهم لكاذبون اصطفى البنات على البنين ما لكم كيف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 اتم علي بفاتنين الا من وصال الجحيم وما منا الا له مقام معلوم وان لنا نحن الصافون وان لنا نحن المسبحون وإن كانوا ليقولون لو أن عندنا ذكرا من الأولين لكنا عباد الله المخلصين فكفروا بي فسوف يعلمون ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون